بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير مظل الشيط وأنتم حرم إن الله يحقو ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تصلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا الخلائد ولا آمين البيت الحرام ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وردوانا وَإِذَا حَارَزْتُمْ فَاسْتَعِذُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أنصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شَرِّ جِمْسِ الرحمن الرحيم سورة المائدة هي عش كان عواقب اللامن أيام وسورة كم إذا سورة الله الدار هدناك كسرت جي مدينة سورة الله بقرة على أنثى سورة النساء suuradan iyo mid aan ku soo dejiyay intaas oo dhan oo ah xukumada kaad lahayd suuradan iyadana suuradahaas ay lumitaay waxa lagu sheegay in ay suuradan hal mar kriti ay soo وعرف العالم بيشود كثير آياته. لا عمر رضي الله عنه هو يجي حديث كايم أو من خارج شيء كوري. مركز صورا هذا واحد كذي جرى عرضا واحد من الصحيح ملح. أي علم هذا هان صحيح وصوراته مودن بيجي كميت قالت سبحان الله والسيوئي يا أيها الذين آمنوا إلهي إله صورك يا كتابك دلت في ميعو بالعقود. عدلانه ولا رضي الله عنه هو يجي من مركز صوره اثرت عبد الرحمن سعود ايه ذكر ان كانت ويو الذين امنوا استسمع لك هذا عن رائع فانه خير يوم او شر منها اما خير يوم بالقفرايه اما خير وين با أما شر وين بالغا تهباير مركه اياتك اساس دا دارك سوكوينك دا مركه مريض اما تغيثتو شيء عندك أو بالعقود بأل إذاك ممنين تهي إلهي يا في يا خسابك ربيعيو أو فو أو فيا بالعقود بألمه عقد ديوها اللقنتالها لها marka وح لكوشاروها مرك بالألمكنا وصاصة sida وحروتي سيدا وقوكال أو صونانا يا حظل كيني يا وجي أدغشان ووحرانت والقوكال صونا يا هايو لقوكال صونا يا لقطا لغشرة صاصة وقالوا لغمك اوفوء وفية أو الحقود وحي أدن الدين ووضل ما هايو ايو ورزة اله سبحانه وتعالى هذا الهي اوامل في ساء لان هو ايهي سوى وضلن طبيوت وحالا ربا ان ما كان لهو فيه وحاولاهنا عمر كل وضلن وعهد الهي ونرقى رجل سبحانه الهي نقرر ان انكارنا هو عهد اله كيه دنك ينكد حيسا ووضل ما وضغشان ايهان ووفيه وحل دوال الحلالي لكم لأجلك بذنك درتين بهيمة ل حوالها ان هدلموا بهي وحال لأوها ان صوت كيسة والمغرية لكل تهمين نطق كيسة هذا الكيسة اللي تهمين حوالها دوائعيان وقارقة ايا بجيرا ايا الله ضاين لكننا فهموا انعامنا دوائد نوية والنعمة الثلاثة والعانوها وضايا هيرك ووضايا صوبك ووضايا هارك ووضايا انتان نعمة كل حجل ويلي وحال لدوائل وقال ليين لكم لأجيكم إذن كددتم وحال الله وقال لك بهمة عامي حوالها أن هدلنا نعمة البلم حوالها نعمة البلم صد حراسة نعمة لله وقيرها إلا الله يعارك إلا ما يطلع إلا أخرين مهيين عليكم دشين ومحاول يحرمت عليكم الميتة والدم واللحم الخنزيل وما رهد لغير الله به يا النصوص رضي أن عم فو أم فؤك دوني وحد إله يجدين شراء كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب حلال إلا ما yu sala wa عليكم maraykum wa dalili ka haray غير ya digi ya xad gaira mid fil siddi harati huwa harashana ya gairkood u gar wal hal antum hurum al-mufrimin idinkoo haj heran ama umra heran ha harashana wa al-tamanu wa taala eh ina qabaqta badiga dilexam wa وقارثنا إنها لكن مركن موجين مثل نحرمته جي هي إذا حلال قماه وأسقي رأني ساعة وقارث بيتة ثبته موجين مركه حواله إذا يفعلون كذرا إلا شيء هذا واحد هي وحد الحرامية موجين واحد كرر واحد نار إن ما يطلع غير من السيد حالات إن واحد أو عار والحال أنتم صرون أبنتهم ثير حد ثيرين على عمره إن الله إله يحكم وفق ما يريده سوداني إله يحكم الجميع أئله وحقه رعيه وحق لصري أمره يسوي حدانا وفقما وحدانا أيوبورية لا من لحكمه فعال لما يريد وفق لنا وهو حقها وهو مسلح فجرت هو يحب سبحانه وتعالى وعالم أوجيه يا أيها الذين آمنوا إله يرسل كذب فقمه لا تحلوا حراشني شعائر الله معائب دينته علامات الدين تلوغت حراشني ولا شال الحرام بلا حرمه لا افرتا انا دغال حراشني ولا الهديه فورا حرمته لو ودنا حراشني ولا القلايده هو علامه وته قلايده وسط غالها علمود وهاي ديهن وحيثن جيلن الجاهليه حثا حرم في الجيل اكو يال عندئذ شو شو جويا بعلن ما يريحة ليش وقف لي جنر لقنتو مركها هذي الله حراو حرم الله ولو ولا البيت الحرام هو عند بشان عشان أبو عليه سبحانه وتعالى هو بيت إلهي بقصدي يا بتقومون يا وطلبيا فضل نفيد دوام ربنا فضل قاسي سعد الله انعراج غير ففترة وهرثو وهذا الروح يستوي حاجي يا محمد رجسناي وحوما تجار يستون wal kanta xataa dad xagay oo xaga kasoo qaado halkaan keenato waa xalaal weeyo qof banana waliba faaido badan iyo laga helo weeyiga wahi دوريا kan waa hajji tii taasii xiqdoon bay hayeen haddana waxay dooreeyaan ilaahay inay kaalnoqdo xajka de mabruur kale aqbaray leeyso مركز حلال نقطان اوغارسد و عليه سبحانه وتعالى ولا يجني منكم يوسين قحام بارين شناان وقوم قر عرر ادو علي سنتين ام صدوك اين يدين عين مسجد الخرايم مسجد حرمه لا يدين ادو عروتان يا سبحانه وتعالى إلهي <سؤال> iyo qaraa ee ay taa gargaar ugu baahnaa oo qalaan noqdo xurmadiisa way ka qaaloo ilaahay لكن way laakiin ilaahay wuxuu kaaga banaa lagaa wado galaw nalla wadi qaraa inin inta mise caynaa taqtaan filiye rasuulka koobii biyo salaada war salaad calaadda dadka ay ugu xad gudbinaa cadaalad ولا يدري منكم شناء قوم عين سدوق عين سدحرة أن تعتم فر حرادث يا إن صحن بارج وعلي أذواع راسين مسائد كإنه يبين تيلين أو إذا أن تعتم بين الفراس وعنتى إسلام كان كل حد من كانوا وتعاونوا على الميسة المسلمين تتين على البري إلهي وحى ما يحب لو يرضى ببر waa ilaahay u jecel yahay raaliye keya hay isoo kaalmeyo wixii khayr ah oo ilaahay u jecel yahay oo wax weyn bay qaban kara oo furin kara oo ilaahay subhaanahu wa ta'aala u marka wixii عاصل الله سبحانه وتعالى هنا الدينة الالهي كرغانتان والشرع أد... إيه... الالهي سبحانه وتعالى اوهب جانسانتان ومعروف أو كإزفارتان وموك الكسكرية والالهي كعب سلطان ودينة بارتان فهيسو قال ما يوالي سبحانه وتعالى ولا تعاون على الاسم والعدوان يسو هي قليتن. حتى وكا الالهي الله وكسوانا ويانا انك يدوانا يسوك عشان نظاري سبحانه وتعالي يطلق إن عضبوا النبطان واتقوا الله إلهي كعصره أوامكي سكريه ونوهي لكتر إن الله شديد العقاب الإلهي لقى عسن وينفاد بعي عقاب ألج إله إلهي إلهي إلهي وينفاد عقاب عقاب في إلهي عصيره كعصن إسان إلهي وبعض صد وكريه أو أوامكي سكريه وينفاد كتره وقال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا هحراشنين شعائر الله المعالم markii adii Ilaahay subhanahu wa ta'ala dulqa oo xaramka ka dhigay sagtan ka fogada wixii dayo doon. Waa harashina ma aanta ay calaamada caabinta xala ka dhigana sidaa dar wax kamida deeqo ah iyo xaramka loowado iyo dadkii mucriibeen tahay iyo wakaa dulka marka joogtan barakeysan iyo inad waxan sameeyaan taa kubba taan la xullo shaa'ir la in علامات كدين تيحارها يمرها بركة السنة مشاعر صادقة لونية ولا قرمية جاي حتى يقانم وحججهيرك لي يقانم وكان ضالنا ويندهنوا عن وش عن سمين جري عن شعائر وين جري عن كتب ما دام وحججهيرك سمين جري إلى إلى مركز الصغير سبحانه وتعالى وحيسيل وهؤلاء لا تخلوا حلاش أن الشعائر الله إلى الشعائر دي ميرها مركز جوف تانا خير كبرنا بركة السنة هحلاش نين هذا ما عارين تدين تغورمنه ولا شهر الحرام حاراشني على الانتقام بلا فرمضان ولا الهدي حورها الله ولنا حاراشني ولا قليلة قوة عرمات كلوا سنيو وتصاع رمات كي الله ولنا ولا البيت الحرام أنا حاراشني ولا و هو قصدين الحلالين البيت القريه الحلال حرمه الله الناس قالك او سوكان حلالين الى يشان بوله انا وتعال يبتقون بيت حرمه او فضلا من ربي جل الى حج سيكرم ورضوان اليه وراضي كان الله حج يقمو اي قوم أن سددكم إنا إلى كم أن كمن عيال رأسي عن المجد الحايم شريك فالمضرة أن تعترضين كحم بال على رأسكين كحم بال أن تعترضين قلبكين أروك القلب كين أرسون الله كح راعين قصما إنسان كتجعل قص سيدنا يكو حراعين أو على البلد عليه سبحانه وتعالى وح إلى المد و وعزمتني مزاعم أنك قد توفي إلى السك عشر، وتقول إلى عبدي سيئ إلى سماح الله تعالى وعبس الله عيدان السك عشر، ولا تعاون عارف بالعدوان السك عشان لا أقول أنا دمده السك عشان يوح إلى لو يضفوا لنا لو جد بابي الداود هاي السك عشانن وسني الله عبسان الله شديد العقاب حرم عليكم. والحرمين يوشين حرم الدول عَلَيْكُمْ عليكم يوشين البيت ضغط سبحانه وتعالى الا ما يصل عليكم والصوم بين رسولهم طولين حري لله وحده الاخر مكوي الهك واك حرم الدول الحرمي عليكم يوشين البيت ضغط وهو ضغطهم بيريث هو ديق ولا يرو كري وحلال يا يوغلا سودا وديق ويي علج مرك دمن مصروحه صوتو عامله اي والدم دم تنوال الحرامي ديق لي غير لعبد وحرام يا بيريث ودوي عبانه واسكدوين لكن واقدر حرام وغرق اللي يغرق سباق إلى يسمع وإذا حلق نفسه الله جسهر ربي توفر كثير وما أهله اللي غير الله إلى يغيب اللجو رعيبين ما جاء وحي إلى يغيب اللجو رع مبارح النظرة مفهور عن النظرة استقر وحرم وما كينا الناس كينا وحرم وهله ما إلى يغيب بهم ما جاء بعلاقة غيب اللجو ee looniyey بسم الله dheera dad ilay gaar kale looniyey inuu go'raayo xaramu adiga gaar kale ugu dhawaaqanay sidii waloon qanaqta suba haram ayado wa tilee joonayk uje haram galay markaas u baqteenad wa haram ama u barg ama shambert wal munqaataba iyada la ila ka haram ka lixejey wal buqooda ama ina kilo garaayey maraxin jilaan gaacay la garacay meel lagu dhigay ayo dhantay wa haram tahay saqoonin wal midalidiyada haram tahay meesha ka dayeel bay ka dhacay buur saas ku dhantay wa laba gowr ximul kaana sabna wa haram tirin meel buu ka u والنضيحة تضع حرامة جميعا كيه جيس كاللقوم بذلك أريبا أفكارات دي فييها الله دي واحد جيسرين جيس بمضي من كل فتاة واساس وكل انتين الناس إستغانا واحراما وما أكل السبع ومحي دقاتك العنطينا إيا وراضوهنا إستغانا واحراما إلا ما ذكيتم abdul live ama ruwa cun ama dawaa xunta ama halan cun ama shareel cun ama ay cunno neefki oo sala oo kubaxyo isaga wax halan baa leeyahay illa ma dhaki tii dooraa inuu isago waraabi caayada suuq gartay oo nool oo wadawracay dawaa ku xaal wa ma dhigaa ala naso wixii wa anta tastaqimu wayadana هنا yanad ku qayb taraptan bil adlan libtuu sidaa dad kitab kan aan ugu saban qadmo oo markii la istaafaan wax la roo kitabka loobaaro ayaa wax ugu baarin jiraan islaan leen lahayn baara oo مر الله مرخى وحدنا ولن بيفتى سا نينكي كشطين عدها هي ناب برو. أبدو أمرنا نخدم الصابه وخلاص وجهته وصوين. أبدو صفر رواي، أبدو جور رواي، حدو روحين ورش الكوبر رواي، حدو وشوديون رواي، وقع وروح خصوينه وش. وصاب وجهي ولايجي وجهي. غفر الوصاب حرام والوجه لنا يا مر الله رضي. مر الله تاسي بله بابي سبحانه وتعالى وأن تستقصموا بله حرامي إله يوصف حرامي أن تستقصموا بله ليفن رفقا شفام أو وعين كرّ أو عين فرتور ذلك كنا إنت صلا فسم وفسقن روح إنت صمي حرر عليكم الميت والدم والحم وك إلا وأن تستقصموا بلا الزاني لجسوا جاذ. كنا يخرج الصبي ذلك كنا ستصوم وفاصر نم ودعك بع روح الصبي إلى دعائه بقبحه هاليوم مانع أي يصف قوستم واللي الذين كفروا كوجروا من بينكم دينكم دينك ثامبا إنه قطيع وحول لما رجى كي أله وسلي سبحانه وتعالى ما أن تجعلوا يكقوس الدين كي نو أن تعي دين نور كادي أو صلى الله عليه وسلم هذا الدين تعي كب استعكان قد نضوا أن تيحولهم إلى سبحانه وتعالى وكويني. اليوم أقمر اليوم يسأل الدين من دينك دينك نعنى وخيران نور كادي أو غير استعكان ويكقوس تنمن فلا تخشون قال أعصني وخشوني أنا إلى ilaah ya dastu khiran taan baali subhaanahu taala ilaahaa idinka kaasnaa wax walba oo qowshaasharna shartiisaa hadow laakiin waxaanu kaasoo qilaahiisaa oo qoota la saarana ilaahi subhaanahu ku helaystay ma kaale u dhay subhaanahu taala salaatasho هنا يضميّان أو يبختيان فور يستعاني فلا تخشون قارعك على ذلككم من إنتو وخشون هني كعصره في العلاه سبحانه وتعالى فهو حسب لا يبكر فينا يوما ما طبعا أطملت كامل جاري لكم ينكم الدينكم دينكم واطممت وانتان جاري عليكم دشنا نعمت نعمت في الإسلام في إيمان في خير في وطام صلوا صلوا صلوا لا قصوا ختمه يا سلام كرسوله صلى الله عليه وسلم بتجي الدين الله سبحانه وتعالى ما أنتم دينتني كامليا عليكم نعمتي نعوذ بأن تشيءنا قطان يريم وراضيت وأن رالي النقض لكم دينك على الإسلام إسلام كان ينكر الدين لأن النقض دين وحين ينكر النقض إلى الدين النقض الدين إسلام كودين كان ينجم ومن يبت غير الإسلام الدين فلا يقبلني دينك دينك إسلام oo kitab ka yesnada sa maralayn ka noqay walis xana wa taale ku dhaganeed niigu yuhuuda umar radiyallahu anaa min almu'mineen sabahu yuhuuda markaas wuxuu aay kitab kiina ku jil haday nagu soo deglaayeen anaa waxaan ka yaalnaan maalinka xiid ayuu hadan yuhuuda na yiib bankadegan la markaas wuxuu aay deewey aadan waxeew markaas wuxuu yiday ban ku dhaartay wan garanaya maalinka soo degtay وحيث يدري في يوم عرفه ووحيتي وينيهو يوم الحج الأكبر أنا كاز يدري في رسوله عرفه تقوم صلى الله عليه وسلم آية سنة كالثقالات ويهجرة نحن رسول طواري صلى الله عليه وسلم وحي أربا وحر صنعوه اليوم أمانتان أطممت طام ياري أكمرت لكم دينكم في دين كامل ياري دين تينيواء كامل وحريماي وأطممت عليكم نعمة النعمة لأنني نتوشينا وانكو طام ياري ورضي الله عنكم الاسلام اسلام كان ينكرها بيننا بيننا نقص اسلام كان را له دين كانو دينان زمان روهي او تر على دي بغريو او دي في عيا دتيو يو واسكرات غير متجانس اللي يد من دمي او غير متجانس اللي يد يلان يا قيت قالو من دمي الله غفور ووحى لصالح ربي الميت يدنك يلحن قنديرك يوكا وحا من خانطين روحي ساوى سكراته وقع جودة من هادو عرض وقعنا يا إلهي لكن هو قور مخوار شيء غير من هجاني في اللي إثن وعلمة بنا الكفا سنان وقع جواليه صاق وقر فاليه وانا هاين معاصيه وانا هادو حارضه هالك روحي قال انت بان صفر بخجره وانا هادوه يدد جوان يمجيه وانا هادو صفر ايوان صاني الدندون lakin ay سفر qisaas وهو واحد wahad gaajadu sebti ku qabtay ee macaafid xaraluma hawadan haddii ilaayuma xaraasay culimada badan ay dheen fu faman ruhi oo dulla la dib galiyo fi maxmasatan gaajay aya dibtayu gaajay aruhu hayso wuxuu ka baqay غير dhinto hadduusan waxan cunin gaira muntajanif illi mid غير كحال وجه waxa ذنبه وحاء قصمان يوسد ذنبهن وحاء قصفر أكاد جار فإن الله غفر إلى يقول الله فيقولنا حريصنا يايو وحاء أصل حذر من أولياءنا وجره وياه لبعض طبضن وياه سبحانه وتعالى الحجدة ليذدوه ما ذدوه إلى يروح على ليه الضرورة ياها سالم يسألون وحيك <تضحك> السؤال النبي لا ما لا يروح على اللهم وح له حلاله كل wa لكم wa حالي hayya abayiba waxi macaanu dhan waxa mustalil ko nafsi jaashay oo dadamayo oo wata قرون baxti iyo qurun iyo dhexeeri wuxuu galaa waxa ahan ayay layin xalay iyo garaan dhe wa xore ween iyo ugarte iyo waxi hiribki wama allamtu nawalidin hayya هنا aad bartan oo meel jaway xaqo hadawaa inad ku ugarsto tan weeyo aydeen direen adii war hadda باز كاقي وكا وحي عذرتي اي ايه وحبرتي وحلالو يحتى عصب اختيو ايه قدرت اغارتو شمبرتو واحد الشوء ده قربل كبالك اللي يقواصة سفعنوط عليمتو اغارت اغارتو وكود ليو انتا بسم الله قدرته وحلالو عندو حتى يبدي روح من التوز على رعلا مركي الكويديان وحلاش هو هو كيب كاللعناها وحيلا والح لي لكو بديمك أطيباته وحنا عن النقطة أي أفي عن هندوريا ستة عن مريه أي الذين حال اليوم ونحن لانو حرام النقطة أجرينون معاني الذين ما الذين حار وما علمتم أولي لي حيوس الذين وما علمتم في أذبران ومن الجوارح فوق حطوعه براء وينو أم نعيله أم الكله أم عديله أو كرتود النعيله أم عديه وحود ليوم مكلمين فوق ونحن تعلم تسوي اي جديد وشنبير تناثره يسيه وحدي شيء وين يقول والله تعليمين مقللين حالاتين تعلمونه او باري ثان لما علمنا فقل الله إليه وفيدن باري وحاق طيبني هذا عقلي بذلاله هو مسلم بطايا ووكاة ووكاة قرنيزه بارقنا لكي سوى حيوان وانا وحبرتون وحب البران ووعد يسن سبع سنفعب وحبرتون تعلمونه هنا أضب ريسان مما على وكل واحد ياهل بريث كلوا مما أمسكن واحد قبطان عليكم تشيء واحدين كيلين قبطان هنا أي جهة قردو متوقفة عنا عليكم مقاومة علمي وحرام أي واحد علمي وياك فوق تثير وكود فكلوا مما أمسكن عليكم واحدين قبطان وذكروا خاصة اسم الله عليه مركز أيجي دريس اما احبت ان اتضلع اما اتضلع شوالكية اتضبح برضي بسم الله بذنه و اذكروا اسم الله علي و الله الهي كعب صدق و اوامي فقعت انه وهي الكعرة ان الله استريع للحساب الهي واك اتقلت في اي دكتك بانتها يو دكتك هتبطتك ورحيه صدق اليوم منتها وحيلا لحلاليه لكم طيباته وحيارها هو ناكسا ومعهم ايه اللي هذين حلاليه وطعام الالذين وهلو كهوه وغار انعام في ايه وكاهي وطعام الالذين كوي وانتظه وقارهان هلو كولا اللي حلالي حلاليه كتاب ليه يهوذي هو ده يهوذي يده السيطة عنها يستعمل نسرانيها ناكو قورة والعنى والعنى يستقام مسلم قلوه عني, وقال عني اليوم manta u xilal xalayalku midka dadkii attayabaa iyo dhaxalka iyo xiraa tayib ka how wadamu midka من heeb ka ay qaraan balaydin xalay oo tol kitab kitab kelistiyayna xiloon boo la ku midiyay wadamu midka ku jira ka qashaanna xiloon dholoo midka u yeyay yeyay ومن الذين أكووا كاملا وصول كتابه لسيء من قبل كفرتين أوين يهودي ده ويهودي دا إسامة نسرانية ده أو عقيدة فلزانية دهين ولا يحلب ده الله سبحانه وتعالى ورمالين حال ليها وين كم سنة فاو أو مينار كأموق على الكتاب كه إذا أتيتمهن مرتع هنا ويجرواهن المهر كهدين ما كان المهر بره سان وعدين حلال بقولي سبحانه وتعالى يهوديتي أم دي وأكبر ننت hadda haween keen muslimaat ka oo banaanayoo xaraamin aan muslim hayo jehuudii yana saaran oo banaano deeyo iska ee sharci run keenayna qadsa taali wadiin gooyo dilba wala dobsanay wala caysan la والمؤمنات بالدين حلالين، هو عقفاته دينه كبر الصلاة ونقونه، ومن المؤمنات أهل، والمؤمنات أيضا بالدين حلالين، هو عقفاته من الذين كوي كمدها وترك كتاب كتابك الذي من قبلك نهري إذا أتيت ونمت خساني محسنين محسن حراء سين يوم غير مسافحين، هو إذ كذبنا غير كذا، ولا متقه أقداره صاحبه سكير غير حالتي. الهي يجب أن يكون هناك حالة وينك كرسة تام وحاولة زندر استعانك منتخذي اخدان الله وكري أكارك محسنين حالة كورسة أي الذي يكون هناك حالة كورسة اما الكتاب محسنين حالة كورسة غير مصاد هناك وكذلين سنة غيرك الحالة كورسة ولا منتخذي اخدان وصاحبه وسكيّران يغير خسارة التنين ومن رأي يكفر بالإيمان إيمان كأيوث فره الإسلام كأي الدين تأيي أواملت إلهي رسالكالم وأيو وكو كفره فقد حبيث عمله مبريب عمل كسيره لوه بابا يبالي سبحانه وتعالي عمل كسيره في الأخيرة من الخاسرين أبو هو خساري أبو هاي ووائي وحي الله سبايا والجنّد إلهي سبحانه يا أيها الذين هاموا إلهي النبي إذا قمت مرقد ميشتاجستان إرا صلاة الصلاة, الصلاة؟ فقسروا وجوهكم وجهكم وايديكم وأيديكم جامعين إلى المرافقين صفر الكلاجع أنت واجب كوا صفر كون ينتقاضي وكواجب ومسحة ومسحة بالرؤوس كمادي حين استجر مسحة استجر لنص ما هي لقي عنكوا قيوم بعلم مرينا يسير رسولك نبيه صلى الله عليه وسلم إن فود إن تلا كانوا هذانا جاء ال للجاي، قال له سعي اليوم مرة الطوي اللي هو السعي، قال دقينا ما كررنا صحوه. الأذناني مراكسي برسول عليه وسلم، لقاه يوم ملخص واهل مر كريهه، الله وجه العلم هاي، صدها العلم هاي السنة لرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نفرض أبدا أننا إنه خلافه واسلسل، الحديث الصحيح هي متفق على رسول صلى الله عليه وسلم، واهل مر مصحيه، ساسو رسول كري يرجع دور الاذناني من ذا لا بد تجود ما حكمي اي رسول الله فعلان هي قول كان ساسو كي فعل كينا ساسو هاو قال ما يوم الصحو وامصحو ده هي ما شلمت وامصحو مصحى لجميع عليا صناد رسول الله وخراف الروح هذا خاص البكيه الروحي مالا هذا جعلان ثلاث جه له ده قاموا لجس الى وجهه الى لغاه الى روحه ادخاو رسول كان صلى الله عليه وسلم فوقت الوجه لين من عمير عمل الليت عليه أمر التوحيد إلى يقبل ماي ويسعى إلى هذا جاء علم لكن ما كده قعدت جوج حلم الكريه هو المرحلة سوى رسوله يناظر يسال الله ورسوله ثم يهل الحديث والشيء تمسحوه بالرؤوسك وماذا حينما صحا وارجلكم ندقى فقط سلوه دي هراي كل كوعات فانتهايه فقط سلوه وجوهكم وايديكم هي كوعات فانتهايه وارجلكم لقوني ندقى إياه اوه بالرؤوسكم قاموا قمعت قناوه وارجلكم هذا بعد جفت لكن قاله ويطان الوب بنيه وصح وارجلكم لقاها ندقى إياه الكعبين إياه انت ليه يا انقوه رفت عنك ولو انت لك يا انت هو الواجب وسيساك عن طريق سوفرك هو الواجب وين كنتم هدىتين جونوا من هدىت جنابا قبطانا فانظهروا استهيروا عميرتون وكنتو كانت جنابا ان انكوا قابلوا هدىت بياه ايضاان ديوا بياه هدي بيا اللي هو لنا عراش على لقوك خوف بيا بوصوري خوفر يا صغير مارك عدى way siday yadoo على midow waxa calaalahaas iyo wajiga basmi wajiga iyada calaalaha hal markii hal marba dhulka saalo oo adabiyay seenina iyada waanta waayso mid مرض وجه أو على سفر، أما إذا سفر أو جاء ويمادو أحد روح ومنكم بينكم أن ما ألقايتها توصف حركة يمادو أو لمجتم عاد عذان أن الساعة فلم تجدوا أيضا هي ما أنبيو فطيمه قست سعيدا عرا طيبا ظاهرها فمسحوب بوجوهكم وأيديكم قم سحب منه عرادي أقول كأنه أيداد يوجه نوع ديو أيداد وأنت وعلى علىه موجباً ده وجه الذي يقاني سوحي يصبح بيه هالك نوجيه لان هدوكي غير وهدو بيه هكوقة بيسه حانوك هكوقة دانا ياما تقبطي يانور دنتاو اما صافر ويهد بيه امهي جنابه خد عدوها وانجي سيوه امتا يوه بيه امهي ام اما بيه وهي ده خطر بقبط يانور دنتاو الهي سبحانه وتعالى جيس وفضل عراشه هايه حال من تصاول اصطور على عراء يوجي يغمرين اياه خلاص عام المعاصر رضي الله عن الإمام البخاري صحيح سكوري يسوى أمير بنه وعيدا تربة الموطة اي جنابه قد علميه شنوى قادر وقبوين تبو قادر تربة الموطن بكجر و جنابه مركاثه عراضي انتو ايه كوقة بقويسي صلى الله عليه وسلم كيلوين الله شغيره رسول كويدية مساء سمادقه جناب الضوء كإمام النوطة وهو النو آخر اله يحبه ولا لا أنفسكم. انفسكم رسوله صلى الله عليه وسلم هو الصغير و شبه و كيهنه حتى بلايات قمين ارضاي بيه و كوقه و اتكبه قيسه اه كده انت انه يدباته بيهرشيه اما بركيته و قبطه و هذا انت خطر بالقليسه اما بوقوين بالقبطه و اما دعوه بالقبطه بي بيه الجره اللي بكبوزيه يدعوحي اما هنا يكدلان إلهي سبحانه وتعالى دين تسوافضي عرب يتدرب إذا انتهى تطور الزعماء كلهم آية بسكت وكان يسأله باهر أصايم وإن كنت هداكين ذات المرضع وانجذبوا مرك الجردت بدؤوا يستوي الجردت بدؤوا قبيس يسوي أو على صفار باتين ووادوي ذو أو جاول إلى حد ومنكم من الغايد السحرقين وصلا صحرارا ويستي يركبوا أول اولا سموا النساء ذم الركاب قطعتين الجماعين فلم عليه ميدا نهري أنت إذا كن كن قد عرق أو قوي لا إذا كرر بل ما اما لو جرنتوا بي ولا يستطيع لكن خطر بدك بغيساوي بيان فطيممو قصده سعيدا عروه طيما ظاهرة فمسحو بوجوهكم كم الساعة ويدكم قامين لمنه عرلي حجارة ما يريد الله إله دونه ماي ليجعله يارب عليكم يشن من حرج رسل إلهي بنتي سأينو لنقعص لأيوه لنقعي يدوني مهي سعدر تقول لا يدينكم بني سبحانه وتعالى أحب الدين إلى الله الحنفية سمحا بنتي إلهي فضل كلفه صير البيال غنكوية لانا حنونسان وانا كبغ يبيان مطلوق وانا وحب غنكوية غنكوية أي الله يكوحا لا يعرض عنه مالك تبيوه للسيدة وقلوه إلهي وحيوه سبحانه وتعالى ما يريد الله إلهي <سؤال> المدوني ليدع علي عليكم شيء من حرج وحيليه يقول الدين ان كرهك ولا في فيديو دونيا لظاهره من ظاهره إلهي دونيا و يتم انه ثاني ليا إلهي نعمه ونعيم عليكم شيء من إلهي سبحان الله عز وجل وين في جلطان وان بدن كشغدان وإيمانك اتبسطان وإلهي جراسان سبحان الربا و يتم انه تسوا عليك ولعلكم تشكرون إلهي دونيا هنا تشكروا ما ووحى البيئة صلى الله عليه وسلم وقبل السجاء يوحى الى السلامة هل يرأيه الله صلى الله عليه وسلم هل, هل أخرى مركز سفر يهيه وحس مجرم فكان كوضنا فان صلى الله عليه الدين تنى سبحانه وتعالى وحكرة الدين فضوظه ومعام بغن واذكروا الخصوة نعمة الله ونعمة الاله عليكم تشي نغوية خصوصا نعوه الاله ونسيب وقال لقشة كانت تنهضى قمية الدينة ودين فضوظه فبسم حصوص الله وتعالى نعرض خصوص إله يقوش بذاته إله يوجع راتان إله يعوجان إله يبغع رطان إله يوحي تلامتان نعرض إله نسيئة هذا بنخصو عليه خصوص وتكرر خصوص أنعمت الله عليه عريق ومثال قونا خصوصا بالانكي الذي بالانكي واربطكم إذا لبلا مين بالانكي وإذا لجرا خصوصا إله سبحانه وتعالى أو أمر في ساسا ذنب بالان مرة بالان بواب إنك قالوا عرس بحب لكم أمر سوى يوم بيانسان الميسان سوى يفرق عدم الميسان سوى يكاري الميسان سوى يحاول الميسان مركز بلان الذي يجيبه في ذلك ومثاله الحصولة الذي وطقتكم به وإذا نلب الله ميو هذا يجبه أكيب في ذلك وقته قلتنا أبتره لانصنعين أو وطعنا إلهي يوه وحظى لكه وان مقلوانا هذا هو مركزاة لانه حصول الله عليه سبحانه إلهي كعصر و أمر في سقات إلهي وقصائد الكرم وكشادنت الى كفاي و كسان نعيينك بدن الى كويتي سادةت إلهي كعصى سبحان و إن الله إلهي عاليم و بلا يبلد صدري و لا با الى كاجير صدري و و حلكه و جيره و هو يهدى عصيته إلهي أنت عصيت إلهي الوينينه تقوى هدايتك خيرتك يا رب جعلي إلهي يا تي برايك كاجبل إلهي لمادوا كوجي سبحان و إن الله عالم يا أيها الذين آمنوا إلهي إن كونوا النغض قوا منا كو اوتاغني لله لاجل الله لا يدت هو يدت بتغني بدن شهدا ان نغ من خاصيال في القش ش عداله من خاطئ. ولا يجري منكم من يوسن انكم حبارن شعان قوم ضد عرف على ليس تهين على الا تعذ من عدالتهم سوادوا عرف على سو من قاضي كفرين ان روحي بلا بشه كسات عارده درت يعني ذنب عليه سبحانه وتعالى مرور بعذالك إلهي سبحانه وتعالى ذبتي وحم فيه إلهي من فوق ذلك إلهي من فوق إلهي من فوق الجوية من هذه لا يوجد من حركة صعدوه العرال الذين كواهم بعذالك كذا الصوالح كونوا النقلة ذات المؤمنين أو أو أمين بالله وإله ذبتي وحول بقوه السامي وإله ذبتي وحول بقوه الصماين شهداء من الله مرخاصيا بالقصة كوم مرخاص سعدا من خاطر وفر ولا دين منكم يوسف انكم حامارين ثنان قوميت قال على ذلك على الا تعدلوا ان العداله ائذلوا وعدل السماء هو اقرب من اقوا عدل دعيا هو ذو تقوى سبحانه هو سبحانه, سبحانه وتعالى شنو وشيعه العداله دي كتاغيهين دعوا البغاره بالبربره وهي وهي الله إلهك عصوا أمرك ثقاد إن الله إله خبير ورب الناس عن روح السماء والإنسان وعز الله إله ورية ورب الأنقاض الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو اللبلاع الجهرة ورب الأنقاض اللهم إني إليك مغفرة الدمديت وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا قوى آياتهم كفرة وإلهي رسولك كبر وكذبوا بآياتنا البين وراكع أصحاب الجحيم قوى الجحيم أصحاب الزحيمة يقول لي كل يا أيها الذين آمون كو إلهي ينبيك الحرير و ينكروا الفصوصة نعمة الله النعمة الإلهي عليكم دشت النبي ياله وقت جه يا فصوصة هم أيضانين قوما وقروا أن يبسطوا هنا الكريان إليكم حجين أيديهم قعموا هذا فقف أيديهم إلهي باقعموا هذا القبطي عنكم عن حقين وطفوا الله إلهي كعب صدق وعلى الله فليتوكل المؤمنون لذلك المؤمنين تهى إلهي ثلاثة ilaay ko kasaanad ilaay ko sadnaad ilaay isuddi ilaay subhanahu wa ta'ala amrki saqad ilaay baadin kaana wax walba idinka ilaalin wax walba shar la shar ki ilaalin هذا ilaali aadama isuddi sidii ay waxay dooneen qolo afar tanina in ay iyaga oo xawaadi oo guddo uga habeen tay inay intay ku soo degaanay intaas oo ninka dileen iyo wan falroohiyeen ayda afar tan koodi رسوله صلى الله عليه وسلم يجيب سيدي عشرين فرعك قال صابتوا يا الذين آمنوا فهو البنى هي وقت والبنى إلهي تسلموا من أنت النعنوي هو وي والله رضا إلهي الكوح السلسطان الكت عرابان الله سبحانه وتعالى وذكروا الرسول صلى الله عليكم وسلم نعوه الإلهي يدوشي نوية إلهي يدن عليه هم أي الدونان ويهميين ضد وقالها أن يبسدوا إليكم وإيديهم إنك عهد الإسلام إلى الأيام فكف يديهم عنكم إلهي بقى عنكم وإنك تضطبوا وتقول الله إلهي كعصر ثم مروى البسائدين إلهي وعلى أكسي عليه إلهي وعلى أكسي عليه إلهي وإذا كنا حسر جنيه إلهي كعصر وعلى الله فليتوكى المؤمنون وقد أخذ الله من تاقب بني إسرائيل ومعنكي قال الله ومعنكي بالنار ومرعب كامو ولا قد اللَّهُ الله والله قد أخذ اللَّهِ الله وَوُقَعَدَيْهِ إنه تابع بنيسة ملكة إنه إلهي وكواسه كالهان نقوم بي ذات بلا انك كبه حياة وإلهي سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم ومعنبيه صلى الله عليه وسلم وصله يله معاني دينه ساحة كالهان كإلهي ورسوله صلى الله عليه وسلم قده ايضا وقرب استاقه نقروا ولقد اخذ الله الهي وقالي بطاقه بني اسرائيل يبني سير البلان كذا وبعثنا وانصصا ري منهم ياد حق اول 12 غبيه طوانو نقيب النودون انك قويل كه ودي ستانا حقوده سوذيه وها ايي ي가가 لغولا هي كسو قادون كاو صاري منهم حق وقال الله ان إني معكم وإن لجرا وإن لجرا وإن لعلنا وإن كان وإن حرجنا هذا وقنا كي إني معكم لينا قمتم وهذروا حسن الشأن لينا قمتهم هديت السان الصلاة وأعطيتم عد حسان عذكات وأمنتم أقومي سان برسولي وعزلت موم خضرة أدواي سان وعذبت قومهم خصوصا الاحترام كانوا وينسا نو غرغارتا واقرطتم اضا ما حساب الله الهه قرضا فإلى إيديكم وحول بضان وين لو كفرن فاصبلهي هذا انت سمستان لو كفرن وان دافيا عينكم حقين سيئاتكم ذنوبتين ولو ادخلنكم وين جنات من الجريت بيرو تجري من تحتها وصر بيرها جيده هوصو قسايرها عن مرض بيئ ان تكونوا كلاين فامن كفرت فذلك بَعْدَ ذَلِكَ ذلك انت ان شاء الله يرى كذب او منكم من كان كمدا فقد ضل وضل وغرمر سواء السبيل وضي تصنيع فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم فبما نقضيث فبصاله الناقضين فبنا النقض بهم فبسبب النقض بهم بقولن تعبواين صابت متعلق بالنصابين لعنهم فبيني الدنيا أخر إلهي وثري وعرضي ولا عرض دللي ودشة وجعلنا وحجيل قروب قلب قروب ثوري قاسية من قلول قروب صلنا من كل نور بلا حكمة في كل سجى يحرف من الكل قروب قلب وقلب قلوب سواه والبقر حم عياص فجعل إلهي الكلام كيف تبدره يو ايامو يقول ايجر هادر آيدي السلام معناه يا روحا ايجر يو ايجر ايامو روح على الكامل كو قاردي وارروس كو قاردي وقالدي قيش ايجر قاسية ثم ان كنا قلب قاو دمي دقل ان كنا قلوبا قلوبا قاوضا يحرث هنا, هنا الكلمة هذا كل سنة ايامو عن موازيع الالهي ماشو وقصر قالي آيدي المعناه دي الله ونص وائل وني حظا قيب او مما ذكر به وحي لوغ وعليها كتاب الاله ايله يسوديه انبياء سوغرخي قيب كامرهنا هنا كتجن بالي سبحانه وتعالى ونص واي كتجن حظا قيب هو مما ذكر به وحي لا شغله لوغ وعدي ايله كزوديه ولا تجادل الله محمد كل ميت فاضالعه ان ادغانيس او ايله كوغيسين على خاينات خيانة وحق بذكاء عاطي إلهي سبحانه وتعالى كذبوا لما يسئنك وغيشينك إلا قليلا منهم وحا استميجي الإلهي فما نغضهم أي استنانك إلا قليلا منهم وحيروا إياه كمده الموجين وحيروا الكيام منهم وأخائنا وحيروا كمده منهم ولا تزالوا منهم كذبوا لما إن طالع عليه سبعة يسوله في على خائنة خيانة دشة أو من بيها حجولة كار مروا البقاي كخيانة أو يبلغون سوامريكان أو يدان أي واحد ميان إلهي بقوم شين السماوات طاع إلا قليل منهم أي واحد إلا قليل من بيها كامل صفات خض فعفانهم كعف فأنفقوا سبلا وسواح ساقو قال ما أرد أي له إلى عفن واسحب كذجس وأنا كييرا يهوه أنت السمائي فصوله صلى الله عليه وسلم ملك اللي يمد الله فره وققه اسكد واصبح كجد إن الله إلهي فقل المحسنين ومن جعله نذكر إحسان كسم الله جعله ومن الذين كوي قالوا إن النسارة نسارة أخذنا منهم أخذنا منهم منه لكن يهودا وحما وإلهي نقول نعبي فنصو حظا قيبا كاتاجين ومهدكر بي كتاب فيلغوستو ديجي اللغه عدي هي راهو كاني قيبا داما كامي راهي كاتاجين فا قرينا يبدو حدا يوه وي يود فرقه وقالوه وقالوه وقالوه وقالوه وقالوه يبلاه يبلاه لكن كون الله يسلو الشاي فا قرينا بينهم فك ان الله وحو كدغاي كوان ساكل نصاره بعدين تبي فرقوه نصاره يودا فرقوه مقلو قاضي يعقوب لكن يوه واسيله ismaar ka karin qoror ba qoray sar galay tu qannab fana soo hadda min dadka markay daday ilaahay kitaab kisa يقول tagaan iyo quraan falkiisa in ku dhaqan kisa isra ilaahay kuu muxsheegay ay ilaahay isku diraayay yey buya isku diray aragay bay sun qanaaniyan ya arag iyo iyo burbur iyo adi ilay كتاب kaas lagu dhaqmo oo lagu hoggaansamo isaga sharci laga dhisay ilahay ugu talagalay oo isaga la isku xukumo isaga laga amar qaato laga danbeeyo ilahay qulubtu isu keenayo qalbiga ji'alana laakin adiga la saas aan dhacayso fa nasu way ka tagen mid xaddan qayb oo midba dhukru وكتاب wax lagu soo dajiya oo lagu wacdi oo kitaabkii ka tagen sa قل بغداد عرب اراي يوم القيامه يسعى على السماء على سنقون يوم وسوف تجدن بو ينبؤ الله الهي هو ورميا وشغيا بما كانوا يسعون فسنيه وحي سمنيه الهي وكذا ما كان الله يرى وحا ما سمين يا للكتاب وان كتاب يهلكوا قد جاءكم محينين فصورنا رسول كما جاء ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين حال عذين لكوينك كثيراً وحباً أو مما كنت به على هذا أن تقصون قوّة اليوم من الكتاب الكتاب الكامن وحباً كتاب الكتاب بالقرن يسنبوا إذن عذيني ويعرف عن كثير إن بذن واستجدت جاوا قفنا يا أوعية القرن يسنا قد جاءكم حيدين من الله إلى حجس نور بينكين وكتاب مبين بينكين نور هي كتاب مبين بينكين فرع الله سبحانه وتعالى يا الكتاب قد جاءكم رسولنا رسول النبي بيني وأه. خاصاً الأنبياء صلى الله عليه وسلم نبيين حاله ويهدين عذين يلكم منك كثيراً من بلده مما كنت مثلاً على هذا أن تكون قوة قريماً الكتاب كتاب كاملاً ويعرف عن خير بلده وكتبه سونج لا بلده وحنا وعذين وحبلنا وكتبه سنورها في قرسيان قد جاءكم من الله نور بيرقينه النبيلين محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب, وكتاب كينا من الكتاب كان القرآن يهدي إلى به كتابك الله جايز قوانين من رأى تبع راعي دوان يهدي وهمونيا به كتابك الله جل وعلا من رأيت تبعه الجوانب الراعه سبل السلايم وقامه وضلا الصلاة ان يتجري له وضلا روح الراعه وسندبعت اركن الجنازه قال اوجدنا ان يتجري له تاس إلهي سبحانه وتعالى فانه يرفع كتاب الراعه ويخرج إلهي وكسر اي وضاء الكتاب الراعه من الظلمات نبدي نبيال جهل كي Koppreigai, shakkigai, shakkigai, vahehästön diele, heillä ei ole katasaraa, joo, trohjaa, että taukaa raa. Heillä ei ole katasaraa, ei ole katasaraa, ei ole katasaraa, ei kis, katasaraa, ei ole katasaraa, ei ole katasaraa, ei ole katasaraa, ei ole ب كتابك الله وإله من رحيب طبع رع جوان سولة سلام وقاوم وضلت نب كل شيء نو الجيله وعليه يع رئ عقاد أنا أركني وهاضل مرسل ويخرج من الله كصار يروح كتابك راع من الظلمات وكسارا نبيال قال لماذا كصارية هو مجد هول شركي جيه شركي جيه معاصد وحص ولا نو كله ولا مجد هول الله نور وكسارية إيمان كنور كيس بإذن إذن كسي الله إلى إذا انكسيت دوني تانفيس ويهدين بكى كتابك العله وحنوناه إلى صراب المستقيم لقد كفر والله قد كفر وقالوا لهم الذين كوا يقالون إن الله إله هو المسيح ابن مريم إله هو المسيح ابن مريم قل وحاسر الله نبي الله إن حالك فمن يملككم يا ملك من الله إله يحجز شيئا شيئا كان إن كان ملك إنا لا أن يوليك إله لا يول المسيح ابن مريم إيه وهم الهجين إيه الجميع عيسى ورسوله هدول هلا رواه الدنط وليه إلى إلى عيسى إلى كير علينا إستجاب الله إلنا ليه ورضونه سبحانه وتعالى وإلى كفره وقيامه به حتى هو إلى وحقوه يدينهاي مركي رسول الحبيب كشف عليه بق وكبر رمي نقول عيسى باكملها دتك لهاي نص نص إلى حتى هو يحقوه يدينها يمان تعنيه بالذات لقد كفروا والله قد كفروا ويكارون الذين قالوا إن الله هو المستحب بن هو هذا الكائن قل وحاش الله فمن يملك من الله عاقبك إليه علاب كلايا إذا كم من عني وإذا كم الشيء من يلاعيب على كلايا إذا كع لكتبو عليهم أنو وتعال إن علاب حضورا يدون أي من كلام مريم أن هلاك يوم يوم فلعجان. يا وحين سينا يا وحين يا علاب كلايا يا إذا ذاق يا وحين سينا يلاعيب حضورا الهلاقي هو يدي دش سجود ولله إلهي بقصتنا إسكاله من قسم آياته والأرض وما بينهما يخلق إلهي وأبر ما يشاء ويدانه ويهدون إله مخلوقه سكان الجدال ككل الدوين واختلاف عالسنة والوانيكم يا أبرك الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير إله سبحانه وتعالى وهو البوءود كرز وقالت اليهود يهودي وحيث والنصارى وحيث نحن قبنا الله أنو هم عروض إله وحباب فوج أربان وقوم إلهي ذات لقول نعب مركز هذا الله يبنى يومك هذا المفعلين ترى يقول له هذه تريه يا نصارى نحن أنه أبناء الله عروه إلهي بانا وقوم إلهي جعلي, بان. جعلي هاي بانا قلوا حظنا إلهي بحافة فتل الله فلما محايفوا يعيزيكم هذين عذاب إلهي بل عروه إلهي يقول إلهي جعلي همات هنا أنتم عبادين ألم عروت ولاك بشر باتين أو من خلق إلى فواه وراه بشر خبنا إلى أبوي أي كمتيه يغفر وضافة لمن يشاء ورعت كان كانه ويعذب وعدا من يشاء ولله لا يثيأ من القسم السماوات والأرض وما بينهما إله واحد الحياة السماوات الأرض المصير المسجد إله حج الصعد الله صل الله عليه وآله ونبأه دمانا يانو حلب بور تغيانا الله بكون تونيا الله يا وجل الكتاب قل جاءكم رسولنا رسول كنكي باهيرين يبينو حاربو عبديني لكم يدينك على فترة تنبو يدينك كالتبوك من الرسول رسول حكي على كالتبوك نبي الله عيسى نبي الله انت يودح ايه نبي الله صنوك نبي يا نقول إن الله سبحانه وتعالى أنت لسود لش مقلبة ولي حسبها سبحان الله باي وادونك على باب مركزة أبها نور إيوه إفتي يدين مركزون يعني سودي سبحانه وتعالى على فترة حرف أوج يدو لكم ينكر على فترة تبوي من الفصول السوشي حاجة أو أي أنت تقولوا سيدا بهم أنت تقول الله تقول سيدا دين أيها الرسول فإن قصودك ما جاءنا نوايا من بشير من نبي ولا نذير من علاك النبض يمدج الناظم نوشا من النوايا من فقد جاءكم وحيدين بشير والنذير من نبي شرع روحه من كعب شرع الناظم خير إلهي ورث أبى سكوله نوشا نذير بس وإلى روحه عاصف وبدل علاك والله على كل شيء حديث عن أيها الله سبحانه وتعالى ملك إلهي اللعورة والله على كل شيء يمغده واذكر فصنبي الله نحن في وقت قاله يا موسى لقومه وحكوه يا قوم قوم قريه واذكروا الصصة نعمة الله النعمة الإلهية الفصوص عليكم بشيء نغو يا إذ وقتين الله يننعي جعله يا ري فيكم دحدينا أنبياء النبي يوم انتان نظيب كل ما هلك النبي خلفه النبي ماركم متسجبا مدبوي منجي ماركم متسجبا صص ونعمة إلهية الفصوص أي نبي لهموسكوي والكرون عنا طلع عليكم إذا وقتني جعلوا يرثيكم بذنك التحني الأنبيع أمبيع بذنك التحني كايا وجعلكم ملوكم بلهي كذا بقرروا هذين عبازون سعد في سلا يحوي روحه لصيي إيجا جوري إيه هوان إيه جلي مري هالبيج هذيل لصيي جوري إيه هوان جلي غني مركلين مساعدين كذا waqoo ruulay ilaahay in kaddak ilaahay wariin niyi wajalakum mulookan buu ilaahay kadday wa ataq ilaahay ween si maalamiyti wuxu saamin ahadan ma'aalaminaa calaaminaa calaanka waqtiga oo joogay waqtiba yaana fuu ومض دالا على الارض قيد بدلنا كميات لسنها ku أنا وحدنا قوة سكدر خايم ونهاي مو سفاه وقصص بريء يا قوم قوم قريب ويدخلوا الارض دول كجارا علم قديس لمجال بسم الله زدوا جارا دول كعلى بحر الله تدلوا كاسو كتول الله والله كجليه وسبحانه وتعالى إذا نسيه إذا عرفك انبيل النبي وجله سبحانه وتعالى كده لو أدين كويه دين الله تدلوا كاسو كتول الله ولا ترتدوا عن نقاننا على ادباركم ذينه انه نقان يعلمت ان سيره او فتن قلبه اذ مرتا غدونتان اول نقسان خاصنا فخسر ساسن الى مرسكو يغودو قروا يقام خل الارض المقدسه كغر او نمنكن دول كان كسر الى يدين يدين يا دغالن او قوالن سنصودريتو على تلك دول ولا لا على أدباركم هؤون نقولين عيبت النهر فتنقلب و قد مركب قدونتان و النقطتان خاصرين قالوا حيث هواك جوابتوا يا موسى إن فيها قوم جبارين و هم قالوا ان جوابت داد واوين و ان استعرين كن و ان ان ندخلها حتى يخرجوا منها إلا ايو اسقل قبحان مو ربك ما فإن يخرجوا منها قد يقولوا فالكبحان فإن الداخلون أنه مركزاً قرعهم قالها الجنان لوانا مفايدة هم ذاتكي تدرى الظناء ومدر لانا لوانا نبال كسو أرتيبه إِنَّ حيث فلو نصادر القرعين هنا الرسول إلهي الله عليهم إلهي ونع عليهم بأو حايدة ضد كل الساقطين عليهم قوة مجال الجريء ووين الشيء الثاني جلّ، البعض مجال الباب تغلق في إذا دخلتموه مركز بعض البشر، فإنكم يجوا غارمين والكاث كان الإنسان إله يبين لي وعلى الله يتوكّل الساقطين ضد كل الله الله إننا مومنين إله خلاص صار إنه يبين لي الجريء أجد إنه جوش إنسان يجد إن كنت مذات مومنين، صلّى الله عليك صاحب السوار ده شيء خلاص أنا وديله رسول قرأت الجناين اللي ونهم فيدهن. ومن الذين كو يكملها يخافون الهي كع السنة لبالا منه ان عمر الله عليهم الهي ايمان جن علي ويقولوا قلبة كده ان عليهم تصل على الباب لمن كان يقولوا ان الشيخ كان جبارين تها وان قلب مقاردة الباب كده فإذا دخلتموه مركز جشان مقاردة ضعفة جشان فإنك مغاربون واتكاد كان يسان وعلى الله يتوقروا ان كنتموا منه قالوا الحيدة يا موسى بجه انها النبو لن نتكرها ابدا وان قلبها وان قلبها ما تتأمو في انت ان فتحبتك أنت يا ربك التاك فقاتل صوتك اللهم إنها هنا قاعدنا هل كان يكسوك إنها مركض إلهي هذه كالتاكتان سوما لي إلهي بقربك إنها تقول له إلهي قربك هل أن الله صوتك اللهم مركض الحرائي سنو قال له مركضان صوتك اللهم قال له فلو فلو فرسل إلهي أشير علي أيها الناس إلى أن تلك الطرد المفروض السفر في كل وسعة ما كان صار الله حاضر إلا حاضر إلا حاضر إلا الناس تحايل الضابع أب الشهيل بقولك يا سلام الله وسلم مفجيري إلهي بكم دارنا إنه يلهمنا هذا هذا هذا هذا هل كان دويه بركة القمار أو مكان ثالث لعف م Yemen هل كان نرى عذاب ترى عذاب ترى لبضة أو لقل نت أننا ماي كذي ما نسير بين الساع إذا بل وحان هاي هيبي اذهب انت وربك فان معكم مقاتلون وقر دغالبن بيغ بانجاون بيه رسولك رسولكم يفاي غبيس وجهي سفرح دل هذه اب فرحي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اسل هذه الكيس مرتاص بدك و بنو اسرائيل فايسكرع انصار قالوا هذه موسى ان انه لن نذلها ابدا ما جعلها ما داموا فيها انتن كاتح جوغان فذهبت انت ي وربك saga fa qancila soo dagaalo wananka waayn la soo dagaalama inaa huna halkaan aanu qaaduna cidna cid ka dhayn ku suwaynaa qaalaw xiiyna bilay moosa waxa u banaana sabab radarow in aanu walaa amriko ila nafti waxaan oo wadi kar ma ila nafti iyo waaqi walaalkay haarin goyid fa faruq ila qala xaq baynana ee إلا يسافق عور قال بالحويلة ألي فإنها مذعرة لي محاربة عليهم وارجح حرامي أربعةين سنة أفرت صنود يتيهون في الأرض لكم بكل حوار سين ملا يتجمع ما يستاء ملا يجهردان ما يستاء ساء بهدي المال بوسعاني هدي المال بوجري هذيك الجزء من البشر يمانك سبحانه تعالى في عقاب المؤلمين فإنها كلكا عديدين dadka deggan la dagaalamaan ilaahay u balanqaaday inuu ka adkaysinayo muharamada calayni waa laga xarimay oo waa laga mamnuucay oo degi maheeyaan 40 sano kadib yeti hunna fiilada hagaay markii degayaan dulka umaysto wareegayaan ay ku wareersan yiin fala taas ha murgin noo murgeysarada oo xal fala taas ha مرك دعوة أفترن قاست أنا بيك ساوري إلا كثير يو سو كسر ريا كل جو دوادم معلم لكن وقت جاي جو يك كل دوادم حتى نقوله موسى يو هارون في وقت يتيها أية نسأله والله أعلم